Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man 'afait وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك من عتيت تبارك ربنا وتعاليت فالكل الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْفِهِ وَسَلَّمٍ صَدَقَ اللَّهُ